أَرْبَنَا لَأَنْزَلَ مَلَأَيْكَ تَأْفَىٰ إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمْنَعَهُمْ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا بَقَالُوا مَنْ أَشْدَدَ مِنَّا قُوَّةً أَوْ لَمْ يَعْلَمُنَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَشْدَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِأَعْمَالِهِمْ يَعْمَل فأرسلنا عليهم بيحا صرصرا في أيام في أيام نحسات لنزيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأقذتهم صائقة العذاب الهون بما حتى إذا ما جاءوا أسعد عليهم سمعهم وأبصارهم ودلودهم بما كانوا يعملون